بسم الله الرحمن الرحيم يا سيين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قولوا على أكثرهم فهم لا أؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغليلا فهياء الأذقان فأمقوا محوان وَنَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صُنْدُوقٌ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صُنْدُوقٌ فَأَرْسِلْهُمْ فَوْمًا لِيُصِرُّنْ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أهنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم نمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تخيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنردمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون ومن أقوص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا أسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي خطرني إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرجن الرحمن بدرج لا تول عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذن في ضلال مبين إِنِّي آمَنتُ بُرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ يَقِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّهُ وَلَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون ويأتوا لهم الأرض الميتة وأحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه أكلون ودعلنا فيها جنات من نخيله وأعنابه وفضرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره ومعه عملت وإيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبعي لها أن تجرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يصبحون وآت لهم أننا حملنا في المشحون. وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا الذين أمنوا أنوا طعموا من لو يشاء الله وأطعمه وإننتم إلا في ضلال مبين ويقولون أمتى هذا الوعاد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وواحدة تأخذهمهم في الصمان ولا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما مبعثنا مما قدنا لأذا ما عاد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة وواحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون في اليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمل إن أصحاب الدنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهر إليكم يا بني آدم إلا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صرعة مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون أصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفاهيهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن عمر النكس في الخلق فلا يعقلون معلمناه الشعر ما ينبعي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا حق القول عن الكافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما وعاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم في منها ركوبهم ومنها يكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله أليه تلع لهم ينصرون لا يستطعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يصلون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقهم قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييه الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فاكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترعون